فَلَمَّا أَنْجَى الْبَشِّرُ الْقَامُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرَةٌ قَالَ لَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَا نَسْأَوْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّكُمْ نَاقِصِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْأَوْفِرُ لَكُمْ رَبِّي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دقلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من التجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن ذق الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء.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 وَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْا حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ